¡Gracias! موسوعه ا ل ذ ي ن م ك ر و ا ا ل س ي ا ا أن يخسف للعلوم الاسلاميه ل ه م فما هم بمعجزين أ و يأخذهم على ت خ و ف ه م ف إ ن ر ب ك م ل و ف ا ر ح ي م أ و ل م يروا إ ل ى م ا خ ل ق ا ل ل ه من شيء يتفيأ ظ ل ا ل ه م ي ن تفيع ظ ل ا ل ه عن س م و ا ل ش م الله وهم د ا خ ل و ولله ن ي س ل السماوات م ما في وما موسوعه النابلسي ف ل ع ل و ن م ا يؤمرون ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا إله م ي ه و إلهون و ا ل شركه ض و الهدى شركه د ع و ف ه غير ا ل ب ح ي ه ذات مضمون ا ب ن ع اجتماعي م و س و ع ا ل ن ا ب ل ي ي ت ج ع ر و ن ث م إ ذ ا كشف ا م ي ه و ي ج ع ل و ن ل م ا ل ا ي ع ل م و ن ن ص ي ب ا مما رزقناهم ف ا ل س ي للعلوم م كنتم ا تفتقون و ي ج ع ن ل الاسلاميه ب ن إ ذ ا بشر أ ح د م بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كون يتوارى من القوم من ص و ر موسوعه ا ل ن ا ب س ي ل ل ع ل م ا ترك ل ا ه تالله لقد أ ر س ل ن ا